قال وشهد بسم الله وحدثني عن مالك أن يحيى بن قال سألت عمر بن أبي طالب الرحمن الله يبعد عن يبعد بهذه هذه يحرم عليه شئ كثورات سمعت سمع خارج زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول يحرم إلا من بلا. قال عن عن محمد بن همي أن يشعره أو يجعل لهديه سمة يتميز بها عن هدي غيره هذا ما يعني يعني يعمل فيه علامة أو فمتى شيء يميز به فمتى الهدي يمتعه من غيره هذا معنى الإشعار والتقليد هو زينتها تمام؟ واحنا نعمل فهذا صارت من العادات ولكن هو من الهدي فهمت من السنة أن يقلد الرجل هديه بالزينة ثمن والباسه شيء واحنا اقبل لك اقربه العلوس في الاضحى شوفوهم يلونهم هي هذا هو هذا هو التقليد هذا هو التقليد فكانوا قديما يقلدونها ثمن ويذهبون بها في حجهم وينحرونها قربة لله عز وجل وطاع واخذاوا التقليد ذاك في الأضحى يعني المجتمعات المسلمه اخذاوا يعني تلك ثاني السنه وجعلها في الاضحى لا سنن من السنة المهجورة بكل صراحة يعني ما نسمعوش احنا ناس عايشين لهنا وكي يسمعوا ناس ماشين يحجوا يبعث معاه فلوس يقول له اذبح لي غادي طاعة لله عز وجل مش تتفرق ذيك قربة لله فماش ما تسمعش بهاش ما تسمع به يضحي لهنا وربما يشري لهناء هي صدقات ولا شك ولكن هذا الهدي وهذه سنة هجرت أنه الإنسان كي يسمع بموسم حج وناس ماشي يعطيهم يقول له بالله فانت خلص لي غادي فمت هدي وتتذبحها ديك غادي تتفرق فانت سواء على فقراء مكة فما فقراء مكة فم مش كلهم غني راهوا غادي فما فم فقراء اي نعم فقراء من أهل البلدة لهم بنغال ولا هنود ولا باكستان هما من غادي فما فقراء فما نسمه مش بشيء إذا تحسه ولا ما نسمه ما مفقود بالكاد مفقود فهمت وما هوش غالي في اللخ يعني اللي عنده أموال ويريد الطاعة يعني في في تلك الأيام فهمتني الفاضلة المباركة يدفع تقريبا 250 وخمسين دينار أوهوني يغلب أوهوني بسبعة مية وثمانية مية بزوج ملين اسمعنا يعني تباعتك بش فهمتني حق سيارة فهمتبيع سوق أكيد يك cover بزوج من لي نتبع حتى وقت نعم يشروهم للنطيح الشعب ذي يشر للنطيح فانتي مسميه لاخر فانتي عنطر مسميه لاخر فانتي شناب مسميه لاخر هذوم على كبش اللي نطوا يشر بزوج من لي وللحرام يشرو فهمت نعم لا إله إلا الله أيكمله ان العلماء قد اتفقوا على حد ان احنا عندنا ان ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبر ان في قبل الله wiedział o nich, więc wówczas, gdy oni byli w domu, oni nie mogli się في عن to بن ابي سفيان ما غير القران ان ذلك ان من فقد ساعدت بيت صلى الله عليه وسلم في فقد تحقق عمر فقد كان الله صلى الله عليه وسلم عن من الذي من عمل على وكان يقول ونعتمه في أجر الحج بسوينا في الحج قبل الحج ومعظم بمكان حتى الحش فعليه ما سمي بسأي في هذه أيام الحج وسوف ترجع قال ذلك وذلك إذا طمع حتى الحج من حج ولا من كرجل مكة بعدها ما معتمه في أجر الحج ومعظم بمكان حتى يبيك الحج كما إنه المتفطر يجي عليه Wszelkie Został się z tym, co jest w tym momencie, że to jest w tym momencie, kiedy لا بجمع موجان العمر حدث عن ذلك عن عند رحمان لا بسريع من على قد عورة للرب في كساء المبينام والحاجم المذرو وليس له جذاب من عند لا رسول الله نعم هذه المرأة هي أم معقلا أو أحدث أعمالك عن هذا عرض دام في واحد من في لا قال أرخص في تركها أي مؤكده لما اعتبرها. لمن لم يعتبرها واجبا فهي سنة المكروه وكثير من أهل العلم جعلها فرضا كفرض الحج وهو قول لا بأس به معتبر وفيه نقول عن الصحابة رضوان الله عليهم قال ذلك في معتمر يقع عليه في ذلك الهي وعورة اخرى يبدي بها رداء إسلامي التي الذي أفسد التي أفسد يكون أحمر من عليه بِنَحْلِ جَمَ مَكَانٌ بِدَوْلَةِ مَكَّةَ وَهُوَ مَا يَدْعُو بِنَحْلِ جَمَ مَكَانٌ بِدَوْلَةِ قَالَ w tym momencie, gdybym nie był to była mowa o tym, co się dzieje w tym momencie, co się dzieje w tym momencie, to była mowa o tym, co się dzieje w tym momencie, to była mowa o tym, co się dzieje w tym momencie, to była mowa o tym, co się dzieje w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 زيد بن كعب البهزي. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان صلى الله عليه وسلم فقال دعوه البهزي إلى صلى فقال رسول الله بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرفاق. ثم حتى بالأثائي بالأثائي بين الرويتة والعرش الرب ينحاف في ظلم وفي زه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس حتى سمع كان عملوا عن الله وجه قد على مال ذاهب صار مالا ضائعا ونهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اضاعه المال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 So to كم من أكله، فكأنه صار وكالة منه. تمام. أما إذا صاده مطلقا ثم اهدى له فلا بأس بأكله. وقد أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع الصحابة، لأن ابا قتادة إنما هو صيد صاده لنفسه وهو وهو غير حرام. تمام. وهذا الصاد ابن جثان الصادف لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فلذلك قال ان من صيد من أجله. شوف واحد يصطاد حمار وحشي واحد، يفهمونته <تصفيق> وحش <إيه> <تصفيق> اليوم بالحيلة وكميو وكبندقية مع بونج واحد بشي هو بصوت فهمت يجيب الكركربي، نعم خبرة. نعم يقولوا هذا أبو قتادة كان يعني جلدا. قويا ضخم الجثة ساقه نصف ذراع يعني يمكن يلبس خمسين خمس وخمس ممكن فهمت يعني قوي البنية نعم أمشي قال عن أبيها أنا قالت هي عشر في أكل قال الرجل من من يعني انا انا خص يموت لا ما اكل اكل بس Człowiek, który się zna ذلك في ذلك وقتلوهم وقتلو ف... فالحارة مزير الحارة مش بالحجر عاد أحسن القتلى مرة واحد شهد كلب يقتل فيه بعصاء يمكن قتلهم بعد نص ساعة هذا فهمت قاري شريعه ذايب <تصفيق> والله قاري جهل من جهة العمل جهل قاري يسحيح يقتل فيه بعصاء نعم قالوا قال خمس من الدواب متى تمنوا بدلهن وهو موكول للجنك عليه العرق والثرت والمرق منها الحيه فيصير معانا ست تمام ها اي مش من طريق نافع ابن عمر نعم وحدثني في <تصفيق> الحرب قال الملك في كب العقول الذي في الحرب إن كل ما عقل الناس وعاد عليه واخافوا مثل الازل العقول كان من السباع لا يعد مثل طوعي والثعلب من السباع في ذلك يعني غالبها لا تعقر نعم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 هذا يفهموه الناس ذوكم اللي يربيه في اثنين الأبقار والأبعرة هذا ما يفهموه احنا نسمع به اسمع في هزوه البلاسة يمرمدوه شفتوه ساعات يبدأ الحيوان يمرمد في روحه في السخانة نظف في روح نعم. نعم هذا المراد فم. يعني يقرد بعيرا له يعني ليس عليه شيء إذا قرد بعيره يعني لأن الحشرات هذه تموت هل فيها كفاره هذا كعليش تحط؟ ما فيها شيء بخلاف ما كان في شعره طمع. جعل فيه الفدية كما جاء في حديث كعب بن عجراء يؤذيك هوام رأسك قالوا احلق واجعله تلك الكفار اما بالنسبة للحيوانات فلا شيء نعم ومن قتل هذه الحشرات فلا شيء عليه إلا الجارات سيأتي فيه الخلاف تعدم عانته نفلة المنحوث بعدين بشي يرجع ليه يعني عن تلك الفتوى كعب نعم قال وحداثني عن أنا أخبر أخبر عن اسمه عن أنها قالت سمعت وعليشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسروا المحرمى يقبوا جسدها قالت نعم فليقبوا ليشدوا قالت عائشه ولم نجد إلى رجال الحكت حدث قال حدثني عن ما يمكن عن يوقني موسى الله من عور نظر في مدالي شكل كان بعينيه. الشيء من كان الذي يتطيع هو محرم فقال لا أربذاك بث ولا عرقه عمل عن ويقطع عرقه ليش عرقه لا ويقتروا ويرقوا إن يحتاج الى ذلك لا أبو الحرج عما يحوج عنه ولا أحد يعي عن من الشياطين سلماً يصارع قال كان فضل محبس وليس رسول الله صل الله عليه وسلم ووجأت وراء مخاً بسكته فجعل الفضل هذا الولاية ضوء فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم يفري في وجه الشق الآخر فقال جاء رسول الله إن فريضة الله في الحج ألا ألا أنت من لا يستطيع على الرحلة إذا قال نعم ذلك في حج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 سيكون يكون بيت صدق تصرا على المسالمه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادنى بعونه من اجل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ادنى بعونه عمله ديه الله بن الزبير ثم عبد الله انني في أمره فقال ما امره اذا واحد ثم الدست إلى اصحابي فقال ما امره ما إلا واحد قد الحج مع ثم نفل حتى جاء البيت وفر معه مجزيا عن واحد قال i جهال الامر علينا فيما احصل بعهود ان ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لا قال من قال الله كانت تقول عن رجل تقريبا مالك لم يرضى من أهل العراق روايه عنه الا ايوب تمام وله روايه عن شعبة كتابة فقط وثق في هذا الرجل لأنه يعني رآه وجلسه وسمع منه ففرتظاه في النقل والسلام عن رجل من آل بس الذي كان قديم عنه وقده خرجوا إلى ما بحدة إذا كنت إلى طريق بسل لتفخيف أفسدوا إلى ما دونها عبد الله مع بس وعبد الله بن عمر وناجف بن قبل عمل قابل ويذياء ولم يجد صيام ثلاثة عيام في الحاشي وسبح لراجع إلى آهلي قال الملك من الدول مشحبس عن الحاشي بعدما بعدما يحرموا إما بمارة أو بغي أو بخطأ من العادة يوقاف عليه الدولة فهو محصر عليه ما على المحصر قال له يا سبيدان من عمل هذا من آهلي ما كتب الحاشي وقام صارهم بلاسة طلباتنا متحرقة ربعة هذا منهم من فهو محصر ومدر عليه مطلب على هم الدفاقية قال الملك في na muęterem, by ażu i pachy, że wydarzy się, أسانيده هذا الإسناد من أنزل أسانيده مالك بينه بين النبي خمسة أنفس وهذا نادر جدا في حقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترى أن قومك حين عبد التعبى يختصروا على قبعة إبراهيم قالت فقلت يا نصر الله فلا تردوها على قبعة إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوها حتى قومك بالكفل فقال فقال عبد الله معه لأن كانت عيش وسنعتها من الله السلام السلام أن حاجة حاجة ما هو طريق السلام على عند في يقول يقول ما الحجر, الحجر الناس من إلى من الناس وهذا فعله ابن الزبير في في, في في إمارته أعاده على الأصل الأول. <تصفيق> ثم هدم مرة أخرى وأعيد على هذا الأصل الذي نعلمه اليوم. نعم. نعم. عندما ابن الزبير أراد يعني بناءه على الأصل الأول خرج أهل مكة وعلماء مكة قال بشتهبت فانتني كيف اليوم فانتني وهذا من خوفه مفارته ما صار حد شيء فانتني لكن طاح جال حد جال تمام حصير أصحاب ابن الزبير ورميت تمام الكعبة بالمجانيقي فهدمت فهعيد بناؤها كما نعلمها اليوم يعني ما بقتش كما حبها بن الزبير وهبت الباب لوتا وفتحه وجعل له جعل لها بابين كما سمعه من عائشة توه رجع الباب وطلع الفوق وسكروا بابا من غادي كما كانت قبل هذا البناء نعم. وعليش هما يعملوا هذاك الباب العالي هو عليش يعملوه كانوا اسياد مكة في الجاهلية يعني لهم أدراجهم تمام ثلاث اربع عائلات الكبار عندهم في الكسلوم هما بركة يطلعوا ولي يطلع لاخر يدزوج يبوه لوتا لأنه ما, ما عندوش مكان ما عندوش نسب ما عندوش سيادة كان له غرض يعني إعلاء الباب مشيه. قال حاجات النياحي قال حاجات النياحي عن مالك أبيه عن جابر بن محمد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من الحجر الاسود ثلاثة قال ذلك الذي لم عليه المهم ان عن يسرع في المشي هذاك الرمن يسرع مش يجري يسرع في مشيه تمام متوع سعيب متوع سعيد،, سعيد. المواسم اللي يمشي فيها أهل المغرب مثلاً وغيرهم ديما مواسم فمتي الحرم يكون فمتي ملأ فتمشي تمشي تتعامل حد شيء وفما الناس اللي ديما يمشي ويجي فما كل اللي يعني يخفوا فيها فمتي الحرم المكي من الناس ينجم وياهم شغله، هذا معبي ما عندك وين ترمى فمتي همش إلا أفريقيا الوسطى مين هم شوفناهم يعني. نعم مش معناته كالقطار قطار يبدأ يبدا يجري ويعفس فهمتني يطيحها الناس اصلا يطيح لاعاد ايه نعم ورعونا هذه روعونه وجفاء فهمتني واجلاف ايه نعم تعرف شو يعملوا يربطوا بعضهم بوحده نريتهم <تصفيق> يعملوا اربعه مع بعض يربطوا بعضهم وكيه يحط يدهم وكيه ويبدا كالقطار يعني وين لو فهمت تدزوا يطيحوا الناس تعمل ما هي مهمش تعملها تما لي يغزر لك لايك ما لغة لغه باش تكلمك ما عندكش يغزر لك وي مش حتى كلمة هذا ماذا بي لوى حد يعني شد روحه وكو يصبر يصبر الحج والعمرة صبر اهو دو تعرفوا معنى قوله تعالى فلا رخث ولا فسوق ولا جدال في الحج او تعرفوها اللي يمشي تاع يعرفش معناته لانه قليل ليش يشد فهمتني انا ريت ريت مره دز في الرجال فهمتني امراه من فيليبين يعني اعقل ناس اعقل الناس هذوك الاندونيسيين وشفت هالدز في الرجال ونساء مسكينه عملوا فيها ما ما تحملتش وفما اللي يضرب وفما اللي يتعاركوا مشاكل نمشي النافع أنا عبد الله إن عملك أنا يأمر من الحجر الأسود إذا الحجر الأسود ثلاثة أطوار وينشى عن مالك عن شابي وهو عند كان يطاف بالبيت يسعى الأشوار يكون. اللهم لا إله إلا أنت بعد ما أمرت. يح يخل وصلت وبيت هذا. عن من زباي أحمى من حول البيت الأشوار الثلاثة. قال رحبتني عن عن عبد الله No. Babu istibām fī قال من عن طاف كلها وكان لا هذا خلاف الهدي خلاف في وانما وإنما تأول فيه تأولا نعم وكان يقول معاوية لا ينبغي أن يترك البيت من أي وجه من الوجوه فكان يستلم الكل والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا ما علمنا اليماني والأسود فقط نعم لا الاستلام هذا من الجهلة من تائه الرجال ويمسحوها في العهية تنتعل كعب كيف كيف ينحوا الخمارات متاحهم و يدخلوا تحت سفيتار و يرجعوا يد... و يبكيوا في الجهالة بقى. أجهل الخلق مرة شيخي قري في درس جيت وراه واحدة شيعة بديت تمسح في الكرسي يجريت جديد الكرسي خدمه النجار عنده عام شتمس فيه بيش تتبرك و هم يقولوا له يا شيخ وراهت اللي مرة جيت بيش تمسوا هو زيادة بيش تمسح بيه و لها فنت وما تعرف وعد غالية كده عندهم شويه الجفاء في هربت المرء جهل جهل ما يخلوا شيء ينسوه كل شيء حد ينسوه كل شيء حتى بتاع حتى كل عاملين وموضوعكم فهمتي الامر بالمعروف والشرطه اللي كل يمسوهم كل اللي ما يلمس اي كل يلمسوا فيهم جهاد نعم, نعم والله جهاد نعم نعم قال سمعت بعض هذه العلمي يستخبه إذا رفعت هذي يدوكم المجد يدو عن الضرق اليمنين يضاعها على فيه نعم أي ركعتين <تصفيق> إيه هذه كصارت فنتي خبرا بعد فن. هم هذا تقديره هذا باب ركعتي الطواف سيل مضفلي همش. كان بين أسبوعين على عن الطواف كان على يعني الطواف. سبعة وسبعة هذا المراد أسبوعين. ثم قال ينبغي ذلك يعني يفصل، تمام؟ يطوف سبعة أشواط ثم يركع ثم يطوف مرة أخرى إذا أراد. ميعملهمش مع بعضهم لسقي ما عادش أسبوع صار أسبوعين. قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيصل حتى يطوف ثمانية وتسعة طواف قال يقطع الى عاد منه ونزلت وصلي لك ولا يعدد من الذي كان زاد ولا يمنع يبني على تسعة حتى يصلي سبعين أسبوعين جميعا لأن السنة في الطواف هي التأمين كل سحرة عليه قال مالك ومن شك في طوافه بعد ما ركعت الطواف فلا يعد فلا أو يسعى أو يسعى بين الصفاء والمروة ذلك بعض بين ذلك فإنما نصافه ذلك ولم في الطواف قال ما يكون السعي بين الصفاء والمروة فإن لا يدخل ذلك عند ولا يدخل سعيهما وطائرا وضوؤه نعم استحبابا فقط استحبابا فقط يعني أجزأه إن سعى بين الصفاء والمروة بغير وضوء تمام والوضوء في الطواف لأنه صلاة غير أن الله عز وجل أباح فيها الكلام وهذا ليس محل اتفاق بكل صراحة يعني منهم من اعتد بطوافه إذا كان على غير وروق فالمسألة فيها خلاف نعم لها صلاة بعد الصبح والعسل في الطواف قالوا حدث الله عن ما كانت إشياء الحمد من عز الرحيم وعلى رحول العز الخارج وعلى رحول العز الخارج عمرك نعم بالزمان المكي أن أقبل على البيت على بعض من عباد يدفوع بعض صلاة العصر ثم يدخل حجراه ما يصنع الأوحدات العباين على البيت يدخل بعض صلاة العصر ما يدفوع أحد يكون البيت بعض الصواعق ثم مقيم الصلاة الصبح وصلاة العصر ثم يصلي ثم يبني على مطاف حتى يدخل الصواعق ثم يصلي حتى, أو حتى وهذا <متحدث> مذهب رحمة الله عليه أما الشافعي فانتفع على غير قوله فأنه يرى الصلاة في أي ساعة شاء وهو استثناء من حديث النهي فقط بالحرم المكي نعم ودليله لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصل أي ساعة شاء هذا حديث فابت صحيح وأفتله كذلك أبو ثور إمام كان بالعراق صاحب مذهب ثم دفر نعم قالوا أخره ما حد يصلي المغرب فلا باس سدال قالوا لكم لابأس أن يطوف الرجل بعد العصر لا على سطرين رحمة ويمثلونك عدني حتى عشمش الشمس عول من خطاب وإذا خذوا طواف العصر حندرع الشمس فإذا ذربت الشمس صلوا لهم شاء وإن شاء أخره ما حد يصلي المغرب فلا بد قالوا أحد حتى يطوف البيت إنه آخر فإن آخر نص الطواف بالبيت نعم وهو مرفوع من غير وجه وهنا خرج مخرج الوقف كما ترون تمام نعم في من, فإن في في تبارك من, فإن من نعم وهو واجب عند احمد والثوري وربحانيفه وقال ثم محلها البيت العتيق فما حب الشاعر لكل يرطقه وإلى البيت العزيز.أو أحداثه عنما عن ينعي بن نسائنا يرد رجلا من مغرب ظهران لم يكن رد البيت حتى رد.أو أحداثه عنما ينعي شمّي عروة عن أبيه قال فقد فقط الله كل الحجة فإنه لما يكون حماسه وشده فهو حطب أن يكون آخر وعهد طواب البيت لما من حماسه وشده معارض الرافعات طلب له حجة.قال ما أنت الأبرار من الجيل أن يكون آخر يكون قريبا ومع هذا المذهب على سنيته بعد أن ذكر هذه الآثار نعم لا يرى الوجوب في هذا الباب نعم والنص صحيح صريح لا يحتاج نعم إلى كثير بيان واضح نعم اي اي نعم وجمع الطواف قال حدثنا يحيى بن ابي اسيد محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عمرو są to znaczy, że w tym momencie, w którym jesteśmy w stanie zbliżyć حتى w stanie zbliżyć się do tego, co jest w stanie zbliżyć się do tego, co jest w w stanie zbliżyć się do tego, co jest w stanie w في مدينه تيراسون تشاورا واشير الى ما كان فاضل ذلك قال في من لا اله الا الله وحده لا شريك له على كل شيء قدير نصلي عليك ثلاثه مرات ونسعى على الله في الدين هو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 tomej ono to mało nadej, a co ja myślim o rożu, o rożu, o nim a co chyba mamy, o ففضلوا صيامه على غير الحاج أذوكم يصوموا مش لحج يصوموا تمام ففضلوا صيام يوم عرفه وكفاره ذنوبه فهذا على غير الحاج أما الحجيج فليس لهم أن يصوموا لا ما جاء في صيام قال رحداتل ياهين أمريكا من يبنظم هو رعوني مباشره عن سلامنا وليس نعم سلامنا قال رحداتل ياهين أمريكا من يشهدنا وليس نعم سلامنا وعلى صلى الله عليه وسلم وبعت عبد الله بن حداثة من دهب ويقول إننا <تصفيق> هي ايام وإكتنا الشر وإكتنا الله قال Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie الله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 بدنه ممكن ان يحيل كل هذه فقال كما اذا صدقوا به الا ابي عن عبد الله بن يقول الضحى والجن ثم قال لا يستحي من هذه بكرمة فمن الله من اختير له باب في الهدي الله كل كل الناس التي نحررت ما خلفا منها وبين الناس عليه شيء وإن منها أمرا يأكل منها غلما قال حديث يعمر أن من عباس ذلك وقال أو وينفو وقال ذاني حتى يقلي حجانه واتبع عليهم حج وطار من قال وقال عليهم بطار بلا أهمل بالحج من قبل انتفرق حتى يقضي حجانه ما يعمل نفس المشكلة وما عدوش نوع على قلت ابدا بعيد عليش وقال يا حبادة من المالك العائل بن سبيل أنت نسمع سبيل المصير ما في رجل وقع بلا رائد فلم يقول له شيئا فقال رجل وفرقوا بينهم إلى موسى قابل فطلس أيه الموزيك ينفذ الوجههما فليتبنا حجهما الذي أبسده فإذا عاد فإذا فرق رجع فإن أضع حج قابل فعليهم الحج وذاته ويبنانه حيث وهدى بحجهما الذي أبسده ويتفرقان حتى يقضي حجهما قال مالك يهبيان جميع بدان البلد قال يتبقوا في رجل مطعد في الحج ومعين أروزين من عرفة ويرمي الجمره يجب عليه إنهاج وحج قابل وحج قابل قال إن كانت زبته أهل بعد ربي جارة فإن عليه فإن عليه العورة ويوجد وليس عليه حج قابل قال ما الذي يفصل حتى يجب عليه في في, الحجة في, دا في دا. قال كان مبشراً أمرنا رجل ذكر شيئا حتى يخرج منه ما لا يمكن لأنا رجل قبل يكون عليه في ذلك إلا هذه وليس المرأة التي يسمى الزوجها وهي محيوط مرار في ما في ذلك مطاوئاته إلا لهدي وحجر قابل وحجر قابل إن أصابها في قال من كان أصاب في عليه فينا عليها قضاء وعونة التي أفسدت هذه أفسدت التي أفسدت من هذه باقم هذه فاده الحج قال حدثني يحيى عن مادك عن يحيى بن يسالين أنه قال أخوار سليمان بن يسار أن أبهرهم المنصري خرج حتى اذا كان من نازلتي من طريق مكة أضابر باحلة وأنه قدم على يوم النحر فذلك لذلك أنه عمر بسنا ما يصنع المعتبر ويقوم بغض فإذا أدركت الحاج مقابل فاحش جمعك مهما سيسر من الهدي قال أخوار سليمان بن يسار أن أبهر من أسوء لجاء يوم النحن وعقول المخطاب ي فحج وأهل فمن بين يجد قال ما يكون من طرف الحج رهونا ثم بدأ الحج فعليه الحج يهديه مع الرؤية بهداه لما من حج نخلط بابه من الاصابه هاي نكمل